Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuha an-nabiyyu tud'illa فَمَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ فِيمَا تَمَلُونَ خَبِيرًا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم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 من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأولى بعضهم أولى ببعض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 يسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذاباً أليماً يا إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله I'll اشط <تصفيق> حتمنا <تصفيق> وَإِنْ الْأَحْزَابِ وَصَلَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا من Allah'a emanet Quan BA tan u mai tình c cũngm na de far وقلنا قولا ما I <suss> وأطرنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 129. واركرنا ما و والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعين, والخاشعين والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فوجهم والحافظ. فات دَ الله لَ م فير وَأَج فقود <تصفيق> يظن ja uh -huh. وطر وكان <تصفيق> وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا وَمَا مَنَعَكَ يَا رَجُلُ مِنْ مَّا عَلَيْكَ فَمَا أَصَابَكَ مِنْ ضَامَّةٍ 117. وكما يكون عليك حرج Love I taqim ملونين أين ما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 يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعمنا الله وأطعمنا الرسول اتقوا الله وقولوا قولاً سديساً اتقوا الله وقولوا قولاً سديساً يصلح لكم أم yeah فاذ فوزا عظيما إن وكان الله